ثواب الصدقات التي تتصدقون بها بالمن والأذى فهذا كحال ذاك الذي يخرج ماله رئاء الناس من أجل الثناء عليه وهو لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فهذا حاله كحجر أملس كمثل صفوان حجر الأملس الذي عليه تراب فأصابه واب المطر غزير فأزاح عنه هذا التراب فتركه صلدا في غاية الملاسح حيث لا يصلح عليه نبات بحال من الأحوال فكذلك هؤلاء الذين يراون تضمحل أعمالهم عند الله تبارك وتعالى ولا يجدون شيئا من الثواب ما أنفقوه فالذي يمن ويؤذي بنفقته يكون حاله كحال هؤلاء الذين ذهبت أجورهم بسبب مراءاتهم لا يقدرون على شيء مما كسبوا لا يجدون شيئا من الثواب على ما أنفقوه والله لا يهدي القوم الكافرين لا يوفق الكفار لإصابة الحق في نفقاتهم ولا يوفقهم للهدى والإيمان ما داموا مصرين على كفرهم يؤخذ من هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى يا أيها الذين آمنوا، فهنا خاطب الله تبارك وتعالى المؤمنين باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا، وذلك أنهم المتأهلون للقبول عن الله تبارك وتعالى هذا من جهة ومن جهة أخرى أن ذلك يشعر بأن المقاصد السيئة والمن والأذى أن ذلك خلاف مقتضى الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي يُنفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فهذا ال الذي ينفق ما ماله رئاء الناس بهذه الصفه وشب به هذا الذي يمن ويؤذي فهذا فيه إشارة إلى أن الرياء والمن والأذى على الإنفاق من صفات الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر أما المؤمن فهو يحتسب نفقته عند الله عز وجل ويرجي ثوابها فلا يحتاج إلى أن يرأي بذلك أو أن يسمع أو أن يؤذي من أعطاه لأنه يستشعر أن الله تبارك وتعالى هو صاحب المن والفضل وأن الله هو الذي هداه ووفقه وقبل ذلك رزقه هذا المال وهو الذي يثيبه على هذا الإنفاق كذلك أيضا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى برحمة الرب تبارك وتعالى بعباده بأهل الإيمان يرشدهم يبين لهم ما يبطل الأعمال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وهذا يدل أيضا على أن الحسنات قد تبطل بالسيئات وقد تكلمنا على هذا المعنى في مناسبات سابقة وهذه المسألة فيها كلام معروف لأهل العلم لكن حاصل ما يقال فيها والله تعالى أعلم هو أن السيئة التي تبطل جميع الحسنات هي الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى لا يوجد ما يبطل جميع الحسنات إلا الشرك ولو أشركوا لا حبط عنه ما كانوا يعملون بعد ذلك هناك سيئات تتصل بالعمل نفسه فتبطله مثل الرياء والسمعة أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وهنا قال لا تبطلوا صدقاتكم كذلك المن والأذى فهذا يكون بعد العمل غالبا وإلا فقد يكون ذلك أثناء النفقه يعني يعطيه ويؤذيه في نفس الوقت فالمقصود أن ذلك يكون مبطلا سواء كان أثناء العمل أو كان بعده والمقاصد السيئة تكون قبله وفي اثنائه وقد توجد بعده كالذي يسمع بالعمل بعد أن عمله يتحدث يقول عملت كذا عملت كذا ليثني لي الناس عليه ومن أجل أن يحصل المحمده الجاه في نفوسهم فهذا كله يبطل العمل بقي بعد ذلك السيئات الأخرى التي لا تتصل بالعمل نفسه هل تبطل الحسنات الذي ذهب إليه جماعة من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومنهم من المعاصرين شيخ عبد الرحمن السعدي رحم الله الجميع أنها تبطل ما بإزائها يعني ما يعدلها من حسنة عمل سيئه يبطل من حسناته بقدرها كما أن الحسنات تذهب السيئات وأتبع السيئة الحسنة تمحها وكذا قال الله عز وجل الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فهذا كله على كل حال مما قد يبطل الحسنات فهنا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وهذا نهي عن الإبطال وهم لا يقصدون الإبطال بحال من الأحوال فهو نهي عن سببه وهو المن والأذى بالصدقة فهذا بهذا السياق يوجب النفره من هذا المحبط لهذه الأعمال فهذا لو أنه قال مثلا لا تمنوا ولا تؤذوا بصدقاتكم فإن هذا ليس كقوله لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فإن ما ذكره الله تبارك وتعالى في هذه الآية أبلغ وأوقع في النفوس ذكر الإبطال وهو إذهاب الأجر والعمل والحسنات والنفوس تطمح وهي تتطلع إلى الثناء والمحمدة والشهوة الخفية وكما ذكرنا في بعض المناسبات من كلام بعض أهل العلم من أن هذا الإنسان الذي أقام نفسه على طاعة الله عز وجل وحبسها عن معصيته وأخرج المال وهو محبوب للنفوس تتسرب نفسه من مسارب خفية يعني هو لا يجد عائدة في الدنيا على المال فتتسرب النفس إلى مسارب خفية حبست عن الشهوات الظاهرة الحسية من تحصيل المكاسب والأرباح أو نحو ذلك فتتسرب إلى هذه المسارب الخفية فتطلب المحمدة وتلتذ بذلك أعظم من ارتذاذها بالشهوات الحسية فهذا مدخل خفي تتسرب النفوس من خلاله إلى مطلوبات أعظم من الشهوات المادية ولهذا كان الردع أبلغ في مثل هذا المقام فهنا يريد أن يظهر بذله وعطائه فيكون هؤلاء من المعطين مطية يركبها ليتوصل بها إلى مقاصده ومطالبه الدنيه فيكون بذلك مرائيا لاسيما حينما يستشعر الإنسان أنه لم يمدح ويثنى عليه بهذا العطاء أنه لم يبرز عطائه وبذله ونفقته فتصدر عنه تصرفات تدور حول رعونات النفس فيهبط ويذهب عمله وتذهب نفقته فلا يخرج لا بالأجر ولم يبقي المال والله المستعان وهذا كثير في النفوس فجاء النهي بهذه الطريقة لا تبطلوا ما قال لا تمنوا لا تبطلوا كذلك أيضا حينما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى يعني أن مقتضى الإيمان يتنافى مع هذا الصنيع لأنه كما قال في آية تأتي وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون هذا المؤمن الصادق الذي يؤمن بالله واليوم الآخر وأن هذه النفقه لها عائدة وأنها مخلوفة وأن الله علم بها ويجزيه عليها إذا لا حاجة للانتظار انتظار الشكر والتقدير من الآخرين انتظار الشهادات لا تبطل صدقاتكم بالمني والأذى ولذلك كما يكون هذا بالنسبة للأفراد يكون أيضا بالنسبة للمؤسسات مؤسسات الخيرية المؤسسات المانحة فقد لا يكون الأذى لفرد من الأفراد أعطاه إنسان صدقه ثم أذاه ومن عليه لا قد يكون هذا بالنظر إلى الأعمال المؤسسية فهذه المؤسسة قد تمنح مالا لمؤسسة أخرى ترعى الفقراء مثلا أو تقوم على الأيتام أو تقوم على برامج تربوية أو تعليمية أو غير ذلك فيحصل لهم من الأذى قد لا يكون هذا من المنفق المنفق قد لا يشعر بهذا يعني من وضع هذه المؤسسة أو المبرة أو أنفق المال قد لا يشعر لكن الذين يقومون عليها قد يجتهدون لكنهم لا يصلون إلى صواب وحق هذا الاجتهاد فيصدر عنهم من التصرفات ما هو من قبيل المن أو الأذى تحت أي ذريعة من الذرائع نريد أن نصوركم أن الضيوف الذين يأتون إلينا نذهب بهم إليكم لينظروا ثمرة نفقاتنا ماثلة فيكم يعني أن يترك هذا المكان مزارا من جاء تفضل هذا عملنا وهذا جهدنا وهذا إنفاقنا وهذا بذلنا وهكذا حينما يقرعون ويطالبون بمطالبات مجحفة وتطبق عليهم لربما نظريات تصلح للشركات لا تصلح للعمل الخيري فحينما ننقل أنظمة العمل الخيري ننقل أنظمة الشركات للعمل الخيري فإن هذا قد لا يتفق معه بشكل وصورة صحيحة خذ مثالا نريد رؤية ورسالة وأهداف رؤية ورسالة أهداف على ماذا؟ رؤية ورسالة وأهداف على ماذا؟ برنامج للدعوة إلى الله تبارك وتعالى دعوة دعوة غير المسلمين إلى الإسلام الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في المجتمع في القرى في الأرياف في المناطق النائية ما هي الرؤية والرسالة؟ قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني هذه الرؤية والرسالة ما من المراد كلام طويل وخطط تدرس ولربما تكلف عشرات الألوف وهو مجرد حبر على ورق لا قيمة لها رؤية ورسالة على ما؟ برنامج دعوة إلى الله قياس الأثر قياس الأثر على ماذا؟ الدعوة لا يقاس الأثر فيها يعني ممكن يكون قياس الأثر في قضايا تتعلق بتزويج مثلا الشباب فننظر بعد سنة كم زوجنا قلت نسبة العنوسة في المجتمع قضايا توعية في دورات تدريبية مثلا صحيحة للمقبلين على الزواج فنقيس الأثر نقول قلت نسبة الطلاق بين هؤلاء مثلا ممكن أشياء تعليمية للخطباء مثلا دورات تدريبية نقول تحسن الأداء دورات للأئمة والمؤذنين دورات في التجويد دورات في الحفظ المكثف ثم نقول النتائج بعد ذلك حفظ عندنا كذا هذا يمكن أن يقاس فيه الأثر أشياء صحية تطعيمات أشياء وقائية فنقول قل نسبة الأمراض في هذا الجانب هذا لا اشكال لكن الدعوة إلى الله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خيري يوفى إذيكم وأنتم لا تظلموا أجرك حصل ده. ليس عليك هداه يأتي النبي ومعه الرجل ويأتي النبي ومعه الرجلان ويأتي النبي ومعه الرهط ويأتي النبي وليس معه أحد وينقياس الأثر والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أحرص الناس على هداية أقوامهم وأفصح الناس وأعلم الناس بدين الله وأعظم الناس إخلاصا جمعوا الصفات الأربع التي هي مقومات الداعية والأسباب للهداية يبقى فوق ذلك التوفيق إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء النبي صلى الله عليه وسلم بدل جهدا مع أبي طالب عمه الذي نصر النبي صلى الله عليه وسلم نصر لم ينصره به أكثر المسلمين ومع ذلك إنك لا تهدي من أحببت فهنا لا يتأتى قياس الأثر في الدعوة فما كل شيء إن نريد أن نطبق عليه هذه النظريات ونمتحن هؤلاء الدعاة ونقول أين الأثر الأثرنا اقمنا الحجة وبلغنا الرسالة وبقي الدعوة والعلم ظاهرا مبذولا من شاء أتى إليه ولا تبقى الأرض قفرا لا يوجد فيها مصباح مصابيح موجودة صبيح الهداية صبيح الدجة من العلماء والدعاة إلى الله تبارك وتعالى من الوارثين للأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين ورثوا العلم فهنا ما يمكن قياس الأثر ممكن قياس الأثر في برامج تعليمية تقول لماذا تعلم هؤلاء ماذا حصلوا تجري لهم اختبارات تجري لهم ممكن لكن في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هنا لا يحتاج لا قياس اثر ولا رؤية ولا رسالة ولا أهداف الهدف واضح قل هذه سبيلي أدعو هداية الناس ما يحتاج كتابة خطة طويلة ومن قبل مؤسسة متخصصة وتاخذ عليهم وعشرين ألف ريال من أجل بناء خطة استراتيجية والعمل كله دعوة تقديم الدعوة للناس دلالة الناس على رب العالمين فقط فحينما يشغل الناس بمثل هذا هذا من الأذى حينما يسمعون الكلام المؤذي الجارح مرة بعد مرة وخطابات متتابعة تأنيب وتعنيف هذا من الأذى الذي يبطل الصدقة كذلك حينما يطالبون قال لهم قدموا للمؤسسة درعا تعملكم لله كيف نقدم لكم كيف تطلبون منا هذا قدموا خطابا تشكرون في هذه المؤسسة كيف أو في مناسبة أو في احتفال نريد واحدا منكم يمثل هذه الجهة المدعومة تتلقى الدعم أن يقوم ويجرى معه لقاء في هذا الملتقى أو هذا الاحتفال لقاء على ماذا؟ المن؟ هذا لا يصح فيكون على كل حال أمر الإنسان لله يكون عمله في سبيل الله فهذه أخطاء تقع هي داخلة في المني والأذى اقتنعت ببرنامج هؤلاء أعطيتهم هذا المال يعملون به يمكن أن تتابع إلى حد ما أن نصرف في هذا الاتجاه والباقي على الله وأجرك على الله آكذا ينبغي أن يكون ودعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام والبذل الذي يبذل والإنفاق والآيات التي وردت فيه بأول القرآن إلى آخره كلها في هذا الاتجاه ونظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الواردة وسياسته في هذا الباب عليه الصلاة والسلام وكلها هكذا أن مع الله لا يطالب هؤلاء الناس بقياس أثر ولا بدراسة جدوى تبليغ الدين للناس هذا مطلب شرعي لأنذركم به ومن بلغ هذا هدف كبير فهذا لا يحتاج الإنسان معه إلى أمور أخرى يمكن أن تطبق على أعمال مادية بحته لكن الناس يلعون بأمور قد يظنون أنها تضبط العمل وأما تحول هذا العمل إلى عمل نوعي متميز ونحو ذلك وهذا ليس في كل شيء هذا نعم في بعض البرامج في بعض الأعمال وليس في كل الأعمال نفرق بين هذا وهذا ولا نطبق الشيء على علاته على كل باب ثم بعد ذلك نجعل الآخرين بحالا من العناء والمعاناة معنا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه